بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَاهِ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَاهِ وَمَا يَنْقِقُ عَنِ الْهَوَاهِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَاهِ علمه شديد القوى ذو مرتفع السّواب وهو بالأفّق الأعلى ثم دنا فتدّلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوَحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راى ففتما رونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدرة المنتهى اين دها جنة المأوى اذ يغشى السدرة 아이툼 엘라트 왈 알자 와 마나트 앗 탈리사 앗 우크라 알라쿰 즈카르 와 라후 알 움사 틸카 이단 퀴스마 쁘디사 인히야 일라 아스마 샘마이투무하 안툼 와 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فللله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة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 إنا ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة وإذ أنتم أجنّت في بطون أمماتكم فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطى قليله وأكدا عِدَهُ عِلْمُ الغِيبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى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 Al-Fatihah ك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون